لقد أرسل الله لنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصوى وأنزل الحديد فيه بأس شديد بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله وليعلم الله إن الله قويه عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا, وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاتقون ثم قفلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الانجيل ودعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية بتدعوها ما ستبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون